لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولن بصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النير ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعت من لينة او تركتموها او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما انجفتم عليهم من خيل ولا ركاب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 وََّذينَ جاءوا مِن بَعْدهِمْ يَقولونَ رَبنَ غغفِلناَا وَإخْوَانِناَ الذيينَ سَبقُون بِلمَانِ وَلا تجعَ فيِي قُلوبِن غِلَّ وَل تجعَل فيِي قُلوبِن غِلَّ للَّذينَ آمَنُ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 وَل إِنْ قُوتِلوا لاَا يَصُرونهُم وَل إِ صَرهُم لا يُوَلّ لَ دَبَارَثُم مَ لاَا يصَرون لأَتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورهِم مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بأَهُم قَهُم لا يَفْقَهُون لا يُقاتِنونَكُمْ ج الل فِي قُرَم مُحَصَّنَةِ نَهُِ وَراءِ جُدُرُون بَأسهُم بَيْنَهُ شدَديدَ تَحْسِبُهُم ج وَقُوبُهُم شَتّ ذَلِكَ بأََّهُم قَومُ ال ل يَعقلِون كَمَثَلَِّذينَ مِقَبلِهِم قَرِيباَا ذَااقُوَ بَا أَمْرِهِمْ وَلَهُم عذاابُ نَ لمْ كَمَثَلِ الشَّيطان إذ قالَالَ لِِنسانَانِك فرُرُ فَلَماَا كَفرَرَ قَالَ إنِي بَرُم مِنك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 يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا انك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائكهم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفير لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا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 ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 هو الذي أرسل رسوله بالهدع ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم مِنْ عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم